بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحي من لساني يفقه قولي أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلامنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك يكون عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الشفاء لإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى وقد كان حديثنا في الباب الثالث الذي يحدث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه يعني الحديث التي تبين مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى هذا الباب يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفس التي منحها الله سبحانه وتعالى اياه والأسماء التي منحها الله سبحانه وتعالى اياه والمقامات والمناقب التي منحها الله سبحانه وتعالى اياه وقد توقفنا في الدرس السابق عند قول النبي صلى الله عليه وسلم اني عبد الله وخاتم النبيين وان ادم لمجندل في طينتي وعيدتي ابي ابراهيم وبشارة عيسى ابن مريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني عبد الله وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بالعبوديه لله سبحانه وتعالى بانه عبد من عباد الله كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وكما قال غيرهم غيرهما من الانبياء عليه الصلاه والسلام فكلهم عباد الله الانبياء عباد الله تعالى لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس شريكا لله سبحانه وتعالى وليس نظيرا لله سبحانه وتعالى وليس كفأا لله سبحانه وتعالى وإنما هو عبد من عباده ولكنه عبد مختار عبد منتخب انتخبه الله سبحانه وتعالى لرسالته الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله سبحانه وتعالى يصطفي من يشاء من البشر ومن الملائكة اصطفيهم رسلا استفيهم ليحملوا رسالاتهم وهم مع ذلك عباده بل هم اعبد الناس على الاطلاق الانبياء والمرسلين عليه الصلاه والسلام اعبد الناس النبي صلى الله عليه وسلم اعبدوا الناس ونوح عليه الصلاه والسلام اعبدوا الناس وابراهيم عليه الصلاه والسلام أعبد الناس لان هؤلاء اختارهم الله سبحانه وتعالى ليكون قدوه لغيرهم ليكون قدوه للناس فكانوا على احسن هيئات العبوديه وعلى احسن خصال العبوديه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا وأخشاكم واخشاكم لله اني لا وأخشاكم واخشاكم لله قالها النبي صلى الله عليه وسلم في يومين في يوم بدا الناس يعني يتكلمون و يعني يباعدن ما بين منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم كعبد من عباد الله تعالى وبين منازلهم هم فإذا قلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا يقول هذا رسول الله أما نحن فلا نستطيع أو كما يقول بزاف علينا نحن نصدر الرسول صلى الله عليه وسلم لا. لكي يقول هذا الكلام إنه يريد أن يتبرأ من ماذا؟ من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن, أن يبتعد من القدوة التي اختاره الله سبحانه وتعالى للناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني لا اسقاكم وأخشاكم لله بمعنى أنني لا أفعل شيئا إلا إذا كان في الخضوع لله سبحانه وتعالى وفي تقوى الله سبحانه وتعالى وفي امتتال أمر الله سبحانه وتعالى ووصف العبودية مقدم على وصف الرسالة كما كان نسمع مثلا في الأدان فشهد أشهد أن محمدا عبده ورسوله كتشهد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده اولا ولا رسوله اولا عبده اولا عبده ورسوله لماذا عبده هو اللول لانه هو الصفه المشتركه بين الناس ثم تاتي الصفه الخاصه التي هي الرساله اشهد ان محمدا عبده احنا بتفقن على أنه عبد من عباد الله عز وجل احنا بتفقن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفسنا قد جاءكم رسول من أنفسكم ثم بعد ذلك يأتي التمييز يأتي الاستفاء يأتي الاجتباء يأتي الاختيار فتقول ورسوله كأنك تشرح قوله تعالى إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليا إنما أنا بشر مثلكم هذا صفة العبودية واحد منكم واحد من البشر يساوي البشر في البشرية يساوي البشر في العبودية ثم يأتي التمييز يوحى إليا إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليا هذا هو الفرق الفرق بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوحى إليه أي أنه مجتبا ومختار ومتخب لكي يكون رسولا إلى ربي العالمين ثم يأتي بعد هذا هذا الوصف المميز وصف الرسالة ثم تأتي أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم المختلفه التي تكلمنا عن بعضها وسنتكلم عن بعض الآخر ما تفهم بأن, بأن عندما نقول مثلنا أن محمد صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا ننقص من قيمته لا هذا ليس تنقيصا من قيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر كما يقول العلماء لا كالبشري بشر من حيث البشريه اي من حيث النسب الى بني البشر ولكنه في اخلاقه العاليه ولكنه في مناقبه العظيمه ولكنه في شيمه الكريمه صلى الله عليه وعلى اله وسلم في المقام الذي لم يبلغه احد من قبله ولا من بعده صلى الله عليه وسلم لا واحد لمكانة منزلة لم يبلغها أحد من قبله صلى الله عليه وسلم ولن يبلغها أحد من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شيء آخر العبودية وصف العبودية إني عبد الله وصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم في أشرف الأماكن في القرآن الكريم عندما نقرأ القرآن الكريم فإننا نجد هذه الصف صفة العبودية تريد وتاتي في الأم الأماكن الشريفة والأماكن العالية والأماكن الغالية والأماكن العزيزة خذ مثلا قوله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بمن بعبده أسرى بعبده الإسرى والمعراج كان بالعبد شكون هو هذا العبد عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأوحى أي في الإسراء والمعراج إلى عبده ما أوحى فالإسراء كان بالعبد والوحي في الإسراء كان على العبد وهذا العبد هو من أشرف عباد الله عز وجل ومن أشرف خلق الله سبحانه وتعالى لو كانت هناك صفة أخرى أفضل من هذه لاختارها الله سبحانه وتعالى في هذا المكان في مقام الوحي في مقام تنزل الوحي وفي مقام الإسرائي والمعراج وعند سدره المنتهى ايضا يقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وكانت هناك صفة أشرف تليق بماذا؟ تليق بنزول الكتاب عليه وبنزول الوحي عليه لاختيرة ولكن العز وجل اختار صفة العبودية الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أيضا يقول الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون تنزل القرآن نزل القرآن اختيار نزل القرآن غيث للبشرية وهذا الغيث يقصد الأرض الطيبة وهي الارض الطيبة هي قلب محمد صلى الله عليه وسلم لكي تنبت الكلأ والعشب الكثير لكي تعطي الأنوار للناس لكي تعطي هذه الشخصية شخصيه محمد صلى الله عليه وسلم لكي تنور البشرية إذن العبودية بالنسبة الى الرسول صلى الله عليه وسلم تشريف والعبودية كذلك بالنسبه لنا تشريف عندما نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى وعباداً لله سبحانه وتعالى الشرف كما قال قادة يضرب الله في واحد البيت شادي. قال كاد أني أن أن يتأتري ب بقدمه. إذن ذا الله سبحانه وتعالى بقوله يا عبادي. يعني إذا أدخله الله سبحانه وتعالى في جملة ذي عباده. لما قل يا عبادي الذين أسرفوا. لما ناداك الله سبحانه وتعالى وأدخلك في جملة ذي عباد. هذا يكفيك فخرا ويكفيك شرفا ويقول الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون قال العلماء هذه الإضافة إضافة تشريف مضاف ومضاف إليه عباد المضاف الأول الرحمن المضاف الثاني والإضافة تكسب عملا وتكسب معنى العمل الذي تكسبه هو الجر تجر الطرف الثاني أو المضاف الثاني والمعنى الذي تكسبه إما أن يكون تشريفا وإما أن يكون عكس ذلك إما أن يكون تشريفا وإما أن يكون خصة إذا أضيف الإنسان إلى شيء خسيس فهو, فهو خسيس وكل وما أضيف وما أضيف إليه حتى قال العلم عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافاً لأرباب الصدور تصدر ان إذا كنت مضافا للخيار تكون خيرا وإذا كنت مضافا لغير ذلك تكون غير ذلك وعباد الرحمن هذه إضافة تشريف شرف الله سبحانه وتعالى عباده فأضافهم إلى نفسه ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في من في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لماذا لم يقل مباشره فادخلي جنتي لان ان تكون من عباد الله عز وجل وان تكون مضافا لله عز وجل اينذا تكون ايش تكون مستحقا للجنه فادخلي جنتي هل انت من عبادي هل أرضيت عنك أم لا؟ لابد أن تدخل في عبادي أي في زمرتي عبادي واستفاد العلماء من هذه, من هذه الصغة فادخلي في عبادي أن أهل الجنة يدخلون إلى الجنة وفدن وأهل النار يدخلون إلى النار ويردن يعني فردا فردا لأن الجنة مأدبة الله سبحانه وتعالى والمأدبة يدعى إليه الجفله الجفله بمعنى يدعى إليه الناس فواجا والنار سجن الله سبحانه وتعالى كل واحد ها مكتف وحده ويدخل بوحده فوقته وحده يخرج يخرج الله سبحانه علاش يخرج وحده يعني كل نفس بما كسبت رهينا بينما الجنه فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اذا فمحمد صلى الله عليه وسلم يقول اني عبد الله وخاتم النبيين الصفة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين أو خاتم يعني يجوز في خاتم وخاتم بفتح التائوة وكسرها والمعنى, والمعنى واحد أي أن الله سبحانه وتعالى ختم به الرسالات وختم به النبوات وختم به النذارات والسبب في ذلك أن هذا الكتاب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظ من قبل رب العالمين يعني محفوظ, محفوظ من التحريف محفوظ من التبديل محفوظ من التغيير إذا كان كذلك فإنه ينبغي أن يكون صالحا لكل زمان ومكان وهو كذلك فالقران القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان وإذا كان كذلك أي إذا كان صالحا لكل زمان ومكان فليس الناس في حاجة إلى نبي آخر وليس الناس في حاجة إلى رسالة أخرى لأن في هذه الرسالة الخالدة الكاملة التامة المحفوظة فيها ما يغنيهم إلى أن يرسى الله الأرض ومن عليها هذا هو السبب بسمعنا ذلك أن الله سبحانه وتعالى تخلى عن عباده كان يبعث إليهم رسولا ولكن فيما بعد تخلى عنهم وتركهم هاملا أبدا ووضع بين يديهم دستورا محفوظا وهو القرآن الكريم ومع هذا الدستور الذي هو القرآن الكريم السنة المطهرة السنه النبويه المطهرة لماذا تسمى المطهرة؟ لأن الله سبحانه وتعالى قيض لها من العلماء من يطهرها من الأحاديث الموضوعه الأحاديث المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهابت من العلماء نذروا أنفسهم وحياتهم وأموالهم لتحرير سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي هي بيان القرآن وشرح القرآن وبيان مطلقه وبيان مجمله وتقييد مطلقه إلى غير ذلك من المعاني المستفادة من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحفظ الله البيانين معا بيان القرآن وبيان السنة وإنا نحن نزلنا الذكر, إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظنا هذا محفوظ ثم قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فتكفر الله عز وجل بحفظ البيان الذي هو القرآن الكريم والمبين له الذي هو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان فيهما معا فيهما معا ونؤكد على هذه المعية حتى لا يقوم فيقول في كفان القرآن ما عندنا ما نفعل بالسنة السنة هي سلوك شخصين يعني مرة في التاريخ وذهب لحال سبيله ابدا سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وحي وفيعه وحي وقوله وحي صلى الله عليه وعلى وسلم كما امرنا باتباع القران الكريم امرنا باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم فلا بد من هذه المائيه فالقران الكريم والسنه النبويه فيهما معا ما يغنينا عما سواهما ما يغنينا عن غيرهما تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي فيهما الغنيه ولذلك ختم الله عز وجل بالنبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبوات وختم برسالته التي هي القرآن الرسالات وجعل هذه الرسالة حكما ومهيمنا وأمينا على الكتب السابقة ومهيمنا عليه ما معنى ومهيمنا عليه أي أن هذا القرآن هو أمين على الكتب السابقة أي متضمن لما فيها من الوعد والوعيد متضمن لما فيها من العقائد متضمن لما فيها من المبادئ الكبرى التي تحيا عليها البشرية كحفظ الأنفس والأموال والأعراض ضرورية الخامس وغير ذلك من الأمور لوالدة في مثل قوله تعالى قل تعالى حرم ربكم ولوالدة في مثل قوله تعالى ولقد أتين لقمان الحكمة ان أشكر لله وفي قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا إلا اياه حسب حسبها الخصال فانك ستجدها خصالا. متفقا عليها في سائر الديانات بل حتى إلا في بعضها حتى في القوانين الوضعية متفقة على أن الصدق ممدوح وأن الكذب مذموم وأن الخيانة مذمومة وأن الأمانة ممذوحة وهكذا يعني حتى هذه الخصال وهذه الأركان والأسس الأخلاقية التي تقوم عليها الحياة سفقت البشرية كلها على أنها محمودة ولم تختلف ولا يرضى أحد كائنا من كان أن تسمه وأن تصفه بالكذاب أبدا كيفما كان هذا الإنسان كيفما كانت دي ديانته وهو يحب دائما أن تسميه صادقا أن تسميه أمينا أن تسميه يعني مقتدرا أن تسميه قويا يعني يحب الناس الناس بفطرتهم يحبون الخصالة المحمودة ويكرهون الخصالة وهذا ما أكده القرآن الكريم وندب إليه كما كان القرآن الكريم ملخصا لما في الكتب السابقة ما في الكتب السابقة مضمن في القرآن الكريم كتب يعني مائة وربعة لكتب على حسب ما ورد في بعض الروايات كذا وكذا من الصحف على إبراهيم كذا وكذا من الصحف على شيت كذا وكذا من الصحف على إدريس ثم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن فيكمل فيك العدد مئة وأربعة كما قال الله عز وجل في صحف إبراهيم وموسى يعني هناك صحف هناك كتب تنزلت على الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام فأنزل الله عز وجل القرآن الكريم فكان مهيمنا عليها ومشتملا على ما فيها ومصدقا لما هو صحيح فيها ومكذبا لما هو محرف فيها يعني يكذب الدخيل فيها الأمور التي أدخلتها يد التحريف كذبها القرآن الكريم وتبرأ منها إذا النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين لأن الله عز وجل أنزل عليه الرسالة الخاتمة وأتمها عليه كما اتمها على الأمة بقوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمته ورضيت لكم الاسلام دينا يقول علماء هذا الاتمام متى كانت بدايته متى كانت بدايته كانت بدايته مع ادم عليه الصلاه والسلام بدايه هذا البناء بدايه هذا المعمار بدايه, بداية هذا القصر الشامخ قصر الإسلام الشامخ كانت مع ادم عليه الصلاه والسلام تنزل وحي فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ياتي الوحي وياتي بعده ياتي النبي وينزل عليه الوحي ثم ياتي النبي بعده وينزل عليه الوحي حتى كمل هذا البنيان ببعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزور القران على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اليوم اليوم بمعنى اليوم الان اليوم اكملت لكم دينكم يسأل مراد اليوم يعني 24 ساعة كلها من طول الفجر الى غروب الشمس. اليوم هو زمان النبي صلى الله عليه وسلم. او حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي اكمل الله عز وجل فيها الدين. لان الناس يطلقون اليوم على الزمن الحاضر. بغض النظر عن عن عدد ساعته. كما يطلقون الغد على المستقبل. كيفما كان هذا المستقبل دخل فيه يوم القيامة ودخل فيه الموت ودخل فيه غداء يعني كان يقول مثلا غداء يعني يغضيهم بقيمه غدا نطلق العدغ على المستقبل ونطلق, الماء ونطلق الأمس على الماضي ونطلق اليوم على على الحاضر كيفما كان هذا الحاضر بغض إذا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينا إذا فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد الله وخاتم النبيين قال وإن آدم لمجندل في طينته يعني كتب الله سبحانه وتعالى أن محمد صلى الله عليه وسلم سيكون عبدا له وخاتما لنبوته ورسالاته وآدم عليه الصلاة والسلام جندل في طينته يعني وآدم عليه الصلاة والسلام في حال تكونه وفي حال تخلقه لما خلقه الله عز وجل من صلصال كالفخار في هذا الوقت بالذات كتب الله عز وجل ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة ومن ضمن ذلك أن محمداً سيكون عبداً لله وسيكون رسولاً لله سبحانه وتعالى وسيكون خاتم النبيين والمرسلين ويقول صلى الله عليه وسلم وعيدة أبي إبراهيم وعيدة أبي إبراهيم بمعنى وإني عيدة أبي إبراهيم والعيدة الوعد العيدة هي مصدر مصدر وعدة عيدةً ووهب هبه ووعظ عظه وهكذا يعني كنحيد الواو في الاول وكنزيد واحد الطرف الاخير فكتعطينا هذا المصدر اللي هو عيده وهبه وثقه والى اخره اين هذه العيده عيده ابراهيم عليه الصلاه والسلام ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما امره الله عز وجل ببناء الكعبه واره سبحانه وتعالى قواعد البيت بدا عليه الصلاه والسلام يبني ابني وابنه اسماعيل يشاركه في البناء يناوله الحجاره يساعده على البناء بامر من الله سبحانه وتعالى طبعا فكان يعني ابراهيم واسماعيل يقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل وإذ يرفع التدلول يرفع, يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل زيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يعني يقولان هذيفا فياش القول يقولان فربنا ربنا تقبل منا جمله محكيه بالقول كما يقول النحاة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يعني تقبل منا هذا العمل الذي نقوم به هم يبنون الكعبة يبنون بيت الله سبحانه وتعالى ويطلبون بعد هذا البناء أن يقبل الله عز وجل عملهم وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن دائما عندما يقدم عملا ما يطلب من الله عز وجل القبول عندما تقوم بعمل كيف ما كان هذا العمل سواء تعلق ببيت الله سبحانه وتعالى كتبني شي مسجد اا تتقدم شي مساعده لاخوانك ولا كتبني دارك انت لاولادك باش تحسنهم الشخص كتقول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صليتي قول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم حجيتي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم لأن العمل ذا لم يكن مقبولا لا قيبة له والعبد بين الخوف والرجاء أن يكون عمله إما مقبولا او مردودا عليه فإذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى كان مقبولا وإذا كان غير خالص يعني فيه نفاق فيه رياء كان يفعل يقول الناس فلان يفعل كذا وكذا يرد عليه يقول الله عز وجل لقد أخذت الجزاء الناس خلصوك. من اللي قالوا لك تبارك الله تبارك الله عليك انا خلصوك. اذا نبغي ان يحرص الانسان على الاخلاص. حتى لو ما دحك الناس. لم تحق الناس قال لك تبارك الله عليك. مش مشكل، ولكن قول تقبل الله صلى الله سبحانه وتعالى ان يقبل منا ومنكم صلى الله سبحانه وتعالى القبول. ما يخسروا لك النيا ديالك. فياش? بالمده. والتنع. يقول لك تبارك الله سوف تقول شنو دريتنا يا. ولا تنظر دائما إلى العمل ولكن انظر إلى ماذا؟ إلى القبول انظر إلى الله سبحانه وتعالى راجيا منه القبول لأنه إذا قبل كان القليل كثيرا وإذا لم يقبل لا قيمة لا للقليل ولا, لل ولا للكثير والعياذ بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك. مسلمين. ايش هما? ابراهيم واسماعيل. مسلمين لك ومن ذريتنا. امتنا مسلمة لك. يعني هذا الدعوة في ضهاء سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام لامة محمدين صلى الله عليه وسلم. لانه قال هو هو اسماعيل. يسحق إس ما كانش هنا. تكون لكين ذيك السعفة عند البيت. اسماعيل. حق من خلاه رفف فلسطين في مدينة الخليل خلاف فلسطين واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وهذه الأمة المسلمة هي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذريتنا أمة مسلمة لك سيدنا إبراهيم يدعو الله عز وجل أن يجعله مسلما وأن يجعل ولده إسماعيل مسلماً وأن يجعل من يخرج من صلب إسماعيل عليه الصلاة والسلام مسلماً وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون أن يكون مسلماً وأن يدعو الله عز وجل أن يخلق منه وأن يكون منه مسلمين وأن تكون ذريته مسلمة الى يوم الدين يعني أن تكون السلالة التي ستخرج منه الأحفاد واحفاد الأحفاد والعقاب والعقاب العقاب الذين سيتنازلون منه أن يكونوا مسلمين حتى لا يزرع في هذه الدنيا شجرة مرة حتى لا يزرع في هذه الدنيا شوكا يريد أن يزرع في هذه الدنيا أن يزرع ماذا؟ الشجرة الحلوة الشجرة الطيبة المباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإبن ربها، وهذه الشجرة هي الدرية الطيبة الصالحة التي تدعو له بعد الممات، التي ترسل ترسل إليه الهدايا بين الفينة والأخرى، لأن الإنسان عندما يعطي صدقة ما ويدعو بدعوة ما، فإن ذلك يصل إلى والديه وأجداده. وكل من خرج من صلبه إلا ويصلهم ذلك ويفرحهم ويسعدهم يسعدهم أن لهم ابنا في الدنيا كان يرسل إليهم بين الفينة والأخرى دعوة صدقة هبة عطاء هل عندك شيء واحد وإن كان القياس يعني مع الفارق فيما سيقوله إلا عندك شيء واحد شيء بلاصه فشي بادي ياو لا فقار ياو عندك شي واحد في المدينة مرة مرة كيسفت لك شي حاجة ولا عندك على برة مرة مرة, مرة كيسفت لك سير الوالد سير البرد لا كان شي حاجة ثم ها كاتمت لهم لا كارت كتاخذ شي بركه ها واش كتعد معها دائما ولا لا نفس الشيء بالنسبة لهذه الناس اللي في قبورهم لا يريدون مالا ولكنه يريدون أجر المال أي أن تنفقه في سبيل الله لكي يصلهم جروب لا يريدون الطعام ولكنهم يريدون أجر الطعام لا يريدون منك كلاما لهم ولكن يريدون كلاما طيبا للناس ليكون في ميزان حسناتهم وقول للناس حسنا قل كلمة طيبة للناس لكي يصل ثوابها إلى والديك في, في الآخرة إذن وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك و مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم هاديكا تتعلق بالحج بعد بناء الكعبه نحتاج إلى العمل المناسك سيدنا ابراهيم طلب الله عز وجل ان يبين له المناسك ارنا مناسكنا فعلمه الله سبحانه وتعالى مناسك الحج المعروفه كالطوافي والسعي والوقوف بعرفه والنزول بالمزدلفه والمبيت بمنا ورمي الجمرات كله كان واد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما طال العهد بقريش والقبائل الاخرى التي توالت على على على هذا المكان يعني انحرفوا واتوا بالاصنام من الشام ومن الشرق ومن الغرب فغرسوها في ارض الكعبه واعادوا اليها الوثنيه فقيض الله عز وجل لها تلك الامه التي دعا لها ابراهيم وبعث في وبعث فيهم رسولا منهم هذه هي عيدة إبراهيم وبعت فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إذن خروج النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي هذه الامه بالدات وفي صلب إسماعيل بالذات هي دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام خلاص كانت قدرا مقدورة ولكن هذا لا ينافي أن, يكون الإنسان أن تكون الإنسان أسباب وأن تكون الإنسان دعوات فما كان في مقدور الله أتمه وما لم يكن فيه أجر فيه العبد على دعوته الله سبحانه وتعالى يأجرك يأجرك على دعوتك ولكن دعوة إبراهيم كانت هكذا وابعت فيهم رسولا منهم منهم شيء من غيرهم هذا الرسول ما غير يجي من الشرق ولا من الغرب ما غير يجي من الهند ولا من الشام هذا منهم وبعث فيهم رسولا هذه هي ابن إبراهيم وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وهي الوحي القرآن الكريم ويعلمهم الكتاب والحكمة القرآن والسنه يقول العلماء الكتاب القرآن حكمة سنة سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلمهم الكذابة والحكمة ويزكيهم والتزكية هي الطربية هي التطهير هي التخليق هي التنشئة على الخير هي تحبيب الخير للنفوس هي تقوية النفوس على الخير وتجنيبها الشر هذه هي التزكية وبها بعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم انكمل آية فيها ويزكيهم يعلمهم ويزكيهم العلم والتربيه العلم والتربيه هادشي اللي يديرون ناس وزاره التربيه والتعليم وزاره التربيه والتعليم التربيه هي اخلاق هي مبادئ هي مفاهيم هي قيم والتعليم هو كسب المعارف كسب العلوم والمعارف والمهارات ولا يتنافيان ولا يتنافيان كلما ازداد الانسان علما ازداد تخلقا الا اذا كان غير خالق لله قد, قد يكون الانسان له نصيب من العلم ولكن ليس لديه من الاخلاق شيء فهذا شيء اخر ولكن العلم النافع لان العلم علمان علم نافع وعلم غير نافع كما قلنا، بالصلاه والسلام اللهم رزقنا علما نافعا ولكن العلم النافع لا يزيد صاحبه الا خلقا ولا يزيد صاحبه إلا تواضعا ولا يزيد صاحبه إلا نفعا ولذلك لم يستزد النبي صلى الله عليه وسلم بشئ كما استزاد من العلم وقل ربي يزيدني علما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ربي زيدني مالا قل ربي صحة وقل ربي مع أن هذه الأمور كلها مزيانة كلها تعود على الإنسان بالنفع ولكنه يقول وقل ربي زيدني علما مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم أعلم الناس أعلم الناس ليس بالكسب يعني ليس بالتعلم والمحبرة والقلم والأوراق والمدرسة والطاولة والأستاذ الشي كله ما هو اعلم الناس بالوحي أعلم الناس بما وقر الله عز وجل في, في صدره وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين كان ألم الناس فقال البصير رحمه الله تعالى تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم تبارك الله ما وحي بمكتسب الوحي ليس مكتسبا إذا كان شي واحد مهندس راه قال الهندسه وحد وحد فيش في تعلم الهندسة إلا دا كان واحد إلا إلا كان معلما واحد للتعلم وهكذا دوالك. ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما نزل عليه, إنما نزل عليه القرآن الكريم فقال له اقرا قال ما انا بقارئين اقرأ ما أنا بقارئين اقرأ ثلاث مرات هو صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارئين لم يسبق له أن تعلم لم يسبق له أن اخذ الدوات والقلم لم يسبق له صلى الله عليه وسلم أن جلس بين يدي أستاذ وإنما كان أميا لا يقرأ ولا يكتب كبير النبي صلى الله عليه وسلم في كنف أعمه فكان في أجده أولا عبد المطلب ثم في كنف عمه أبي طالب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكسب ويرعى الغنام ويتجر ولكن لا, يت... لا يدرس ولكن صلى الله عليه وسلم لا يتعاهد المعاهد ولا يتعاهد المدارس لما جاءه الوحي فاجأه لما جاءه الوحي فاجأه فقال ما أنا بقارئين فقال له القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلمات غالية جدا كلمات جمعت علم الأولين وعلم الاخرين كلمات جاءت بمصطلحات جديدة جاءت بالإنسان جاءت بالرب جاءت بالقلم جاءت بالعلم والمعرفة كلمات جاءت بأطوار الإنسان قربي باسم ربك الذي خلق الإنسان منش من, من علاق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هنا تفجر العلم على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحيز إليه علم الأولين وعلم الآخرين فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الماضي يحدثنا عن نوح وعن موسى وعن عيسى وعن الانبياء السابقين ويحدثنا عن بدء الخلق عن خلق السماوات وخلق أرضين وكيف كانت وكيف آلت على أمرها ويحدث عن المستقبل عن يوم القيامة عن البعث والنشور والحساب والعقاب كأنه صلى الله عليه وسلم يراها بل يراها صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقينا من أتىه هذا العلم؟ أتىه من قبل رب العالمين أتىه من قبل رب العالمين إذن يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يزكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه ويزك أمته من خلال سنته ومن خلال شمائله فما سمعه فاضل وما سمعه منصف إلا وتقبل نصائح الرسول صلى الله عليه وسلم وتقبل تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم وتقبل تربية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أنكر فضل الرسول صلى الله عليه وسلم على العالم إلا جاهد ومكابر ما أنكر فضل الرسول صلى الله عليه وسلم على العالمين بالوحي بالوحي القران وبوحي السنه وتربيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه وتربيه الصحابه التابعين وهكذا ذواليك ما انكره الا جاهد ومكابر صلى الله عليه وسلم ان لا نكون لا مجاهدين ولا مكابرين لاننا وجدنا راحتنا وطمانينتنا في اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدنا ان هذا الدين يعلو ولا يعلى عليه هو وجدنا أن هذا الدين دين الفطرة وأن هذا الدين دين الفردي وأن هذا الدين دين الجماعة وأن هذا الدين يخلق الإنسان ليتعامل مع محيطه مع ما نسميه اليوم بيئته هذا الدين يصين بالماء ويصين بالأشجار ويصين بالطيور ويصين بالسماء ويصين بكل شيء أن لا نهدره وقرن بين بين التولي والكبري والكفر والشرك والإفساد في الأرض وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل بمعنى أن المفسد في الأرض لا يكون ممنا أبدا لا يكون مسلما أبدا وإنما المصلح المفسد في الأرض ينبغي أن يكون هناك في الضفة الأخرى أما المؤمن فهو مصلح حيثما حل وارتحل وهو نافع حيث حل وارتحل كما قال الله عز وجل جعل الله له نورا يمشي به في الناس صلى الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم وأن يهدينا سواء السبيل لنا وليدارك عليه وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزيزي عما يصفون سلام على مرسلين والحمد لله رب العالمين